وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا قَدْ خَرَبْنَا وَلَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً فِئَةٌ أَتَمَّ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ مَا رَجَعَ إِلَيْنَا صَعِيدًا حُرُثًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقُلْنَا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً رَّبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا خَبَرْنَا عَلَى أَنَّهُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَارًا لَمَثُوهُ أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَضَضَ طَلَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلما لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم الَّذِينَ صُمُّوا وَمَا يَعْقِلُونَ إِلَّا اللَّهَ مَا فَطَرُوا إِلَى الْكَهْفِ يَشْرَحْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَشْرَحْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِالرَّحْمَةِ وَيُغْنِكُم مِّنْ, من أَمْرِهِم مَّبْتَغَاهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يخلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وها راعي بالمصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرست منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قوم اعلم بما لجستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسكى طعاما فليأتكم برط من وليشرب طف ولا يشعرن بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالث كلبهم قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِشَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمارِفْهُمْ إِنَّا مِرَاءٌ قَاهِرٌ وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَنْ تَسْمَعَ لَهُمْ إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهبهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تشعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من ولا يشرك في حكمه أحدا واسل مَا أوحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداد والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا صلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان أمره قلطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكبر إن يحلون فيها من أسابر من ذنب ويلبسون ثيابا خطرا من سنتس وإذ تبرط متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفطا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا مِنْ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا حَوْلَهُمَا وَحِصْنًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نارا وكان الرجل متمرا فقال صاحبه وهو يحاوره فقال صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نقرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيل هذه ابدا وما اظن عَاقِبَ قَائِمًا وَلَأُفْرِدَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ غَيْرَهُ مِنْ قَرِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة تكلت ما شاء خيرًا من جنتك ويرسل عليها أسبالًا من السماء فتصبح صعيدًا زلقا أو يصبح ماؤها ضرًا فلن تستطيع على موطئ قدم وأحيط بتمريني فأصبح يقلب كفيي فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا له دليلا أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان انتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير تواب وخير عقاب واضرب لهم مثلا حيات الدنيا كما إن انزلنا من السماء ماء فاستخرج به نبات الاقط فاختلط به نبات الاقط فاصبح هشيما تجره الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رصبك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض غارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل فعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضعوا كتابا فترى المجردين ووجدوا ما عملوا حاصرا وَلَا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسط عن أمر ربي أفتستخدونه وجريته أولياء من دوني وهم لكم عجوم بيت شر الطاغين بدلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ومنكم من اتخذ غير الله عبدا ويوم يقولون نادي شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مهبطا ورأى المجرمون, ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانساء إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلُ وَمَا أَرْسَلُ الرُّسُلَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا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 تا أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر شربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أولنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشرطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك أن نبغي فارتدى على آتارهما خطصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه أَنْزَلَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ عِلْمًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِقْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاء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 لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من غذني أسرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهدى الضرية استطعما أهدها فأبوا أن يغيفوهما فوجد فيها إذا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 وَمَنِ اجْتَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ كِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُم كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُم كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلِغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَ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 ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اكْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَ مَا على عَلَى قَوْمٍ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ تُوَمِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ فِي الْأَرْضِ هل نجعل لخرج على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مسكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم ان توني الحديد حتى إذا ساوى بَيْنَ الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أبرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقما قال هذا رحمة من ربي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 سَدَنَ جَنَنَ مَرِ الكافِرين نُزُلًا قُل هل نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أ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 فليعمل عمدا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا